إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار باب من لا يرحم لا يرحم باب رقم 44 في صحيح الأدب المفرد أم بخاري رحمه الله حديث رقم سبعين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم طبعا هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل فمن اتصف بصفة الرحمة رحمه الله تبارك وتعالى وهذه الرحمة لا تكون للمخلوق يحس بل تكون للمخلوق وغير المخلوق فحاجة غير مخلوقة أنتوا لسه نايمين أو لسه ما فقتوش. طبعا هذه الرحمة تكون للمخلوقات جميعها مخلوقات جميعها وأن الله تبارك وتعالى يرحم من يشاء سبحانه وتعالى وصفة الرحمة من الصفات الثبوتية الثابتة لله تبارك وتعالى الصفات عندنا قسمين الصفات ثبوتية وصفات سلبية الصفات الثبوتية اللي هي صفات الأفعال وصفات الذات ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل صفة الذات هذه ها تتعلق بذات الله تبارك وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة لا تتعلق بالمشيئة صفة الذات زي اليد زي العين سمع البصر الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صفة البقاء طبعا لله تبارك وتعالى ثابته. طب هنا قبل أن أعدم الحتة دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وطبعا الله وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فهنا أثبتت الآية أن الذي يبقى هو وجه الله تبارك وتعالى، واحنا عارفين أن الذات هي التي تبقى فقال هنا الوجه جزء من كل الوجه هنا جزء من كل ويبقى وجه ربك ما الدليل على بقاء الذات من هذه الآية ويبقى وجه ربك ولله المثل أعلى ضفت معنى ولا إثبات صفة الله عز وجل لا الوجه يعني هذا من الخاص الذي يراد به العام نعم لأن نعم لأن بقاء الوجه يستلزم بقاء الذات بقاء الوجه يستلزم بقاء الذات الصفات الثبوتية التي تبارك وتعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية هناك صفات فعلية ذاتية في نفس الوقت زي صفة الكلام مثلا فالله تبارك وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى طبعا الأشاعر ومن صار على طريقتهم أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل فصاروا معطلة في باب الصفات فأثبتوا لله تبارك وتعالى أسماء ولم يثبتوا له الصفة الدالة على هذا الاسم فقالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة وهكذا في سائر الصفات طبعا لما أراد أن من التشبيه قالوا أننا لو أثبتنا, لو أثبتنا لله تبارك وتعالى أنه يتكلم إذن هنشبه صفات الخلق بصفات المخلوق يبقى نقول أنه له لسان وشفتين نحن نقول أن الصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وأن صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظيم سلطانه فليس المسمي كالمسمى, ليس المسمي كالمسمى فسمى الله عز وجل نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وقال عن الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبت لي فجعلناه سميعا بصيرا فهنا ليس هناك شبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإن اتفقا في الاسم ولكن الصفات تختلف تماما فليس الاسم أو فليس المسمى كالمسمى نعم القول في الصفات كالقول في الذات فكما أن الله تبارك وتعالى ذات تليق به ولا تشبه ذوات المخلوقين كذلك له صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين فهنا صفة الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى طبعا هي صفة فعلية ولا ذاتية صفة الرحمة هل هي متعلقة بذات الله تبارك وتعالى ولا متعلقة لو أن يرحم من يشاء هنا يدخل فهل مشيئة ولا لأ يبقى هنا تكون صفة فعلية يرحم من يشاء سبحانه وتعالى ولذلك ترى أن الله عز وجل يرحم كل المخلوقات برحمته سبحانه وتعالى حتى الكافر تناله هذه الرحمة الكافر تناله هذه الرحمة بأن يرزقه الله الولد لأن يكثر ماله بأن يعطيه الصحة والعافية وهذه هي رحمة الدنيا التي تعم المؤمن والكافر معا أما رحمة الآخرة تختص بالمؤمنين فقط رحمة الآخرة في الآخرة تختص بالمؤمنين فقط فهنا إذا أراد الإنسان أن يرحمه الله تبارك وتعالى فيرحم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم الصفات التلبية التي تنفيها عن الله تبارك وتعالى زي لا تأخذه سنة ولا نوم تنفع عنه صفة السنة صفة النوم العجز كسل الظلم دي كلها صفات سلبية يعني انت بتنفيها عن الله تبارك وتعالى طبعا في نفات النقضين اسمع عنهم نفات النقيضين يقولون لا سميع ولا ليس بسميع شوف سبحان الله يعني انت كل ما تبعد عن الكتاب والسنة كلما أوحلت في الظلمات فأهل السنة كلامهم منضبط جدا نثبت أو نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل أو ولا تحريف ولا تمثيل لأن التشبيه والتمثيل يعني جنس واحد ولكن التمثيل التشبيه أننا لو قلنا بالتمثيل بغير تمثيل يكون أدق في التعبير من التشبيه ليه؟ لأن الله عز وجل والذي قال ليس كمثلي شيء فالعلماء يقولون أن المثل يضاهي المثل تماما يضاهي أما لو قلنا بغير تشبيه فمن الممكن أن يتفق معه في بعض الشبه ويختلف معه في البعض الآخر فلذلك كانت تعريف أو لفظ التمثيل هذا أضق في التعريف لفظ التمثيل أضق في التعريف هنا قلنا النصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه لما بعض الناس يقول لك احنا بنجد في بعض الكتب نثبت لله ما أثبته النفسه وننفي عن الله فاحنا نقول اخوانا ان برضو ان احنا لو قلنا تعريف في نصف هيكون اضق لان احنا لما نقول نصف بتضمن ها النفي والاثبات مع بعض احنا بدل من نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه بأدى تطويل في تعريف أو المعنى فلو قلنا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه يجتمل على الإثبات ونفي معا الله تعالى فهنا دي صفة الصفة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وهي صفة الرحمة والله عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها المرأة عليه وسلم امرأة تبحث عن طفلها في السابق فلما رأته حضنته وضمته إلى صدرها فيبين نبي السلام أن رحمة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أكثر من رحمة هذه المرأة بولدها هذا الطفل الرضيع الذي يحتاجه إليها ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بك أنك تحتاج إليه هذا من رحمته بك أنك تحتاج إليه يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله عز وجل رحمته وزعت كل شيء وكل من ص سيغ من صيغ العموم وشيء أيضا ها نكر في صيغ واسعت رحمته كل شيء نفي ولا أسبات في صيغ الأسبات في العموم فرحمته واسعة كل شيء سبحانه وتعالى كل شيء ومن ساعة رحمة الله عز وجل الحديث الرائع الذي رأوه الإمام الترمذي وحسنة يا ابن آدم إنكما دعوا تني ورجوا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبي يا ابن آدم أنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لاتيتك بقرابها مغفرة هذا من تمام سعة رحمة الله عز وجل شوف الحديث العظيم لما الرجل داه في الصحراء لما ضل في الصحراء وتاه ونام ف يعني الراحلة مشت وتركته بما عليها من زاد وما شابه ذلك فقام مغموما مهموما فأخذ يبحث عنها يمينا وشمالا فقال تحت شجرة نام ينتظر الموت إذا به بالرحلة أو إذ بالراحلة تقف عند رأسه فمن شدة الفرح أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وذلك علماء يستدلوا بهذا الحديث أو من جملة الأدلة التي استدل بها أهل السنة على العذر بالجهل مع أنه هو أخطأ هو أخطأ من شدة الفرح فنمسلم يبين أن الله تبارك وتعالى رحيم بعبده فمن رحمته أن أعاد إليه هذه الرحلة بما عليها من زاد فالله عز وجل رحيم بعباده يرحم من يشاء وكذلك العبد إذا اتصف بهذه الصفة تراه رحيما في كل شيء ايضا لذلك انت تجد مثلا ترى بعض الحيوانات مثلا امام عينيك من الممكن انت تلفت نظرك حاجة زي كده وتقع الرحمة في قلبك ما ادري يعني سبحان الملك الذين نزعت من قلوبهم الرحمة يستمتعون بالدماء لانهم يتعطشون للدماء لذلك لا يرحمون احدا لا يرحمون ولا يرقبون في مؤمن إلا ونازمة إذا كان هناك حيوان بهيم الإنسان من الممكن يبكي عليه لأنه يتألم مثلا أو أنه لا يجد طعام مثلا وهؤلاء قلوبهم متحجرة نسأل الله العفو العفية فهنا من اتصف بهذه الصفة يرحمه الله تبارك وتعالى الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء كذلك على الداعية أن يكون رحيما بالمدعو يكون به يعني بمعنى أنه لا يقنطه من رحمة الله عز وجل ولا يعني يتكلم معه بإسلوب فيه غلظة لابد أن يلين أن يلين للمدعو وينظر إلى حاله قبل أن يكون في هذا المقام كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فأنت قبل أن توجد في هذا المكان كيف كان حالك فلا بد أن تنظر للناس بعين الرحمة والشفقة أن تخاف عليه أن يكون من أهل النار بعض الناس يحجر واسعا على ساعة رحمة الله عز وجل ويدعي يقول يا رب لا ترزقه توبة قبل موته أن تتحجر واسعا على ساعة رحمة الله عز وجل وده نوع في نوع تعدي في الدعاء أنت كده بتتألع على الله عز وجل هذا في تعدي وطبعا دربت لكم مثل قبل كده بالعابد والعاصي أقلع أقلع أقلع قال أجعلك الله عز وجل علي رقيبة من جعلك علي حسيبة فقال الطائع للعصئي والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل ذا الذي يتألع علي قد غفرت له أحبط عملك أغرب قصة سمعتها في حياتي أغرب قصة طبعا قصة لو مش منذبق أن الإنسان يتوانى في العمل وال... لا طبعا يظهر فيها رحمة الله عز وجل ببعض خلقه رجل كان على سفر كانوا أربعة في سيارة فاستيق قال نصلي العصر فالبعض كان يعني عاوز والبعض مش عاوز فالمهم انهم نزلوا لرغبة الذين يريدون الصلاة فنزلوا في المسجد ليصلي صلاة العصر فبعد هم بيصلوا أحدهم سجد وما قام من السجود سجد ما أمشي فجم بعد الصلاة بيشوفوا لأمات, لأمات فأخو كان معاهم فقال أقسم بالله أن أخي هذا لم يصلي لله ركع في حياته غريبة صح غريبة وما ذلك على الله عز لعله تاب توبة نصوح قبل أن يدخل في الصلاة صح والله الله عز وجل حسن الخاتمة إن العبد لا يعمل بالعمل زمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن العبد لا يعمل بعمل اهل النار الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخله وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى يعاملنا بالرحمة والإحسان والفضل والإنعام ولو عاملنا بالعدل لأهلكنا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة وعلى ظهرها من دابة لو يأخذك بالعدل لو عاملك بالعدل والله عز وجل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى يقول عن جدير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي طريق أخرى بلفظ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يعني الكلام واضح الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان باب رقم 45 حديث رقم 73 باب الرحمة 100 جزء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الله تبارك وتعالى جعل الرحمة ودي الرحمة هنين بقى احنا قلنا دلوقتي ان الرحمة صفه من صفات الله تبارك وتعالى طب هنا لو قلنا جعل لو أن بمعنى صيرة أو خلقة مثلاً يبقى الرحمة هنا إيه مخلوقة الرحمة هنا مخلوقة طيب هذه الصفات الله تبارك وتعالى مخلوقة هل صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة طيب كيف نجمع بين قولنا إن الله تبارك وتعالى له صفة الرحمة وبين أنه خلق الرحمة أو جعل الرحمة سبحانه وتعالى أو صير الرحمة ما جزء إيه ليه يعني إحنا عاوزين نقول ها ممكن قصتنا قص من الرحمة وصيرة الرحمة لو قلنا زعل بمعنى خلق لو قلناها بمعنى خلق أي ولا تجوز في صفة الله تبارك وتعالى هنا الرحمة لو قلنا أنها هنا التي يتراحم بها الخلائق فيما بينهم بالرحمة التي يتراحم بها الخلائق فيما بينهم ودير الرحمة التي خلقها الله زل في في عباده وجعلها في نفوسهم وتخيل انك برحمة واحدة انزله الله تبارك على في الأرض يحدث كل هذه الرحمات رحمات متكررة متوازية سبحان الله حتة إيه إيه أن الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في نفوس العباد في نفوس عباده جعلها في نفوسهم سيرها في نفوسهم التي يتراحم بها الخلائق فيما بينهم والليس المقصود هنا أنها الرحمة التي خاصة بالله تبارك وتعالى فصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة ولذلك المعتزلة وولاة الجامعة لما قالوا أن القرآن مخلوق فهنا لو بمقتضى كلامهم أن صفات الله تبركت على مخلوقه، ومن كانت صفاته مخلوقة نعوذ بالله من ذلك فهو مخلوق نعوذ بالله من ذلك ولكن القرآن كلام الله على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية وطبعا السلف كانوا يكرهون كلمة غير مخلوق ولكن لما كثرت في عصر المعصور اضطروا أن يجعلوها في كلامهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية تخيل أن الله تبارك وتعالى أنزل جزءا واحدا أو رحمة واحدة وهذه الرحمة التي ترحم بها الخلائق فيما بينهم حتى أن الدابة ترفع حافرها أو الفرس ترفع حافرها عن صغيرها ليه, ليه ذكر الفرس على وجه الخصوص قالوا لأن حركة الفرس سريعة وخفيفة فمن سرعته من الممكن إنه يدوس على صغيره سرعة الفرس، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يعني خلقه فيه الرحمة، الدب فيها فيها الرحمة، ودي مسألة أخوينا تلمسوها عند الحيوانات لما تفقد رضيعها، طا أنا ما كنت أتخيل ولا أظن إلا ما عينت هذه الحقيقة، الحيوانات. لسن الحنان المألوفة لما رأيتها بعيني، مثلاً القطة مثلاً سلسلة تلد قطة تلد تجدها وهي تحابي على أبنائها لا ليست شرسة لا لا لا مش المقصد المقصد ناه يعني تشعر كأنها أم حنون تتعامل مع أطفالها بكل رفق واليد مثلا يكون لها مثلا ولد أكثر من قط تجي تنطف فسطيهم تجدها بتتفادى أنها تنزل عليهم تتفادى ذلك وتفعل معهم أشياء في منتهى العجب والغرابة يعني أقول أن قلوب البشر قسط والعزب الله يأتي لأ هؤلاء وأنظروا إلى مثل هذه وهي تلد ترضع والعجيب أنها بتعرف عدد أولادها تعرف عدد الأولاد لو فقدت أحدهم تجدها يعني في حالة انهيار وبيقلهم اكتئاب نفسي تمرض نفسيا أو والله تمرض نفسيا إنها تفقد رضيعها وهو صغير حتى لما بيكبر يكون متعلقة جدا لما بيكبر ودي أشياء أقول أنا يعني شاهدتها بنفسي وعايشتها بنفسي ومناظر فعلا تحسسك إن أنت تبكي تبكي على الأم هي لما تفقد رضيعها أو تفقد أحد أبنائها حتى لو كبر تصور أنها بلغتنا كده شوف الأم ما تفقد ولدها فلزة الكبل بتم عاملة إزاي كذلك في الحيوانات لأن الله عز وجل فيها الرحمة أيضا جعل فيها الرحمة أحيانا أنت تبقى قاعد معهم تشعر أن أنت عاوز تتعامل معهم ولا تتعامل مع البشر ليه على أقل تقديرهم لا تتكلموش لا يرجوش كتير إنما البشر بيحرق، ربع وعشرين ساحر، ما بيبطلش، وأحسن حاجة فيهم ما بيعرفوش الغيبة ولا النميمة، أحسن حاجة فيهم، يعني أنت ممكن تلعب معاهم وقل لك شيء، فلان فلان بيقول أو فلان فلان بيعمل أو لعنة الله على الظالمين أو إن فلان كذا، لا ما بيقولش، ما بيقولش، هو بيوصلك وأنت بيوصله خلاص، وانت التعجب في صنع الله تبارك وتعالى، وهذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، برحنا وضعها الله تبارك وتعالى حتى في الحيوانات حتى في الحيوانات فمن نزع من قلبه الرحمة فهو الشقي والشقي من شقيا وهو في بطن أمه الذي نزع من قلبه رحمة شقي والشقي من شقي وهو في بطن أمه نعوذ بالله من ذلك تنظر إلى تشبه النبي صلى الله عليه وسلم للفرس أن ترفع خشية أن تصيبه خشية أن تصيبه بالضرر نطوق عليه ضرر، وطبعا بعض الحيوانات ممكن تاكل أولادها من شدة الخوف من شدة الخوف على الأولاد طبعا تعرفوا أكبر مخلوق الآن على وجه الأرض وهو الحوت الأزرق الحوت الأزرق هذا ممكن يصل طوله لـ 30 متر الكبد الكبد الحوت الأزرق 500 كيلو لسانه 8 طن هو وزنه نفسه بيصل الى 100 طن ويعني 100 طن تخيل مخلوق عجيب جدا ورغم ذلك مع ضخامته رقيق يقال انه حي حي ويقال الذي يفترسه الحيتان اللي منه طبعا بتفترسه بس بتتعمل عليه زي نظام دايره كن قوه مع بعضهم ويفترسه الحوت الازرق ومع ذلك تشوف الحوت وهو يعني بيدافع عن صغيره تتعجب عجب عجاب وتشعر أن الحوت الأم الأنثى تبكي لما أخذوا منها الطفل طفلها الطفل ده بالنسبة لنا نحن يعني 15-20 متر أن طفل الحوت يعني سبحان الملك مرام ذلك هي لما أخذوا الحيتان الثانية المفترسة خارت الطفل منها تنظر إلى الخلف وكأنها تبكي رحمة وضع الله ترك تعالى في هذه الكائنات، فنقول إن البشر للأسف للأسف بعضهم نزع من قلبه الرحمة نزع، ممكن ترى فقيرا مسكينا، يعني من الممكن أن يموت من الجوع، ولا تلتفت إليه لأن الرحمة رحمة نزع رحمة نزع من قلب كثير إلا من رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الباب والذي قبله طبعا فيه من ساعة رحمة الله تبارك وتعالى كما ذكرت وفيه من الأصل في الإنسان أن يجتهد في أعمال البر حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى طيب دلوقتي أخوانا المصنف ذكر الرحمة من لا يرحم لا يرحم طيب ما علاقة هذا الباب بالكتاب بالكتاب نفسه الأدب المفرد ما علاقة باب الرحمة بالأدب المفرد من يقول راح فكروا بالرحمة الرحمة ما علاقة الكلام عن الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى وبين تصنيف المصنف أو تسمية المصنف لهذا الكتاب بالأدب المفرد. ومن يتصف بصفة من صفات الله عز وجل فهو متأدب مع الله عز وجل. وده من أثر أثر الإيمان بالأسماء والصفات على العبد أنت طبعا لما تعرف إن في رحمة فتتسابق إلى الخيرات. فتتسابق أنت وغيرك في في رحمة العباد. ورحمة المخلوقات فده أدب رفيع الامتثال أو الأدب هو الامتثال. فده في أدب في أدب مع الله تبارك وتعالى باب الوساط بالجار باب رقم 46 في الصحيح حديث رقم 74 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طبعاً هذه مسألة من جملة الأداب التي ضاعت بين المسلمين لحقوق الجار، حقوق الجار. للأسف ما أحد إلا من رحم الله عاد يراعي حق جاره عليه. فهنا يدل على أن الحقوق إذا تأكدت فيكون أعظمها حق الجار. إن الله فض. يعني قديما كان احدهم اذا اراد ان يشتري دارا ينظر من يجاوز، فيشتري الجوار قبل الدار وبعضهم لما اراد ان يبيع بيته فكان البيت بألف دينار فقال بألفين سأبيع الدار بألفين ليه قال ألف دينار للدار وألف دينار لمين؟ لجوار مين مش عبدالله بن مورك بس حدث كثيرا للجوار. من بجانبه يعني أنت بتشتري الدار وتشتري هذا الجار أيضا ولذلك خلي بالك الحاجات ديات ما ما تقلتش كده يشتري الضار قبل الجار قبل الضار ما كده لا لإن فعلاً الجار من الممكن أن يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى ومن الممكن أن يضرك في دينك ممكن أن يضرك لذلك أنت تبحث عن الجار قبل الدار لازم تبحث عن الجار الأول أنت هتسكن مين هتقعد مع مين هذا اولى هذا اولى لك فهنا ما زال جبريل يوصيني يعني ما زال الوصيه متكرره يوصي النبي صلى الله عليه وسلم دوما بايه بالجار لعظم حق الجار على على جاره طبعا والجيران ثلاثة جار له ثلاث حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد الجار له ثلاث حقوق مين اللي هو القريب المسلم إذن له حق القرابة وحق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار أما الآن الذي له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر أو المشرك له حق الجوار طبعاً يأتي هؤلاء ويسمعون مثل هذا الكلام الذين يقولون أن الإسلام متعطش للدماء لغير المسلمين وإن الإسلام يظلم غير المسلمين في ديار الإسلام وأقسم بالله على ذلك غير حانت إن شاء الله أنه لا يوجد لا يوجد أحد غير مسلم وظلماء في ديار الإسلام بل معاشوا أهنأ عيش إلا في ديار الإسلام ومع المسلمين وهم يشهدون بذلك يشهدون بهذه الحقيقة لأننا الأصل فينا أننا نتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الأبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه مستأمن أو ذمي أو معاهد خلاص له حقوق له حقوق وواجبات ولا نتعدها ولا نتخطاها طبعا الأمثل على ذلك كثيرة يعني عمر رضي الله عنه رضا لما وجد رجلا كبير السن يتكفف الناس فقال له لماذا تتكفف الناس فقال إني رجل ذمي وقد فرض علي عمر رضي الله عنه قد فرض علي أمير مؤمن عمر جزية كل عام وأنا رجل فقير لا أستطيع أن أدفع هذه الجزية وليس عندي من يعولوني لاش لا أكل لأشرب فاضطرت إلى ذلك قال هذا في ديار الإسلام وأخذ هذا الرجل وأسقط عنه الجزية السنوية وأمر له بعطاء من بيت دار من دار المسلمين بيت مال المسلمين ينفق عليه نفقة شهرية وعمر بن عبد العزيز الذي عدلا رحمه الله ورضي عنه يعني في عامين انتشر العدل في زمان عمر حتى لما مات وحدثت مشكلة في بلد في أقصى البلاد قالوا مات عمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عدله أنه ملأ الدنيا كما قلت عدلا حتى أن المال فاض على المسلمين فكان يقول من أراد أن يتزوج فليأتي وليأخذ من بيت من المسلمين طبعا كل الشباب يقولوا يا ليتنا في زمان عمر من أراد أن يحج فليأتي وليأخذ من بيت مال المسلمين يجلس يوما مجلسا ثم يقول من كان له مظلمة فليأتنا فخرج رجل ذمي من حمص نصراني فقال يا أمير المؤمنين لي مظلمة عند العباس بن الوليد بن عبد الملك وأريد كتاب الله عاوز هذا الزمي عاوز إيه اللي يحكم فيه الشرع أريد كتاب الله يا له تشعر أين المسلمون مسلم تقول له القرآن يقول لك ما تكلميش مش كل حاجة في القرآن ما تقول ليش قطعة السارق ولا رقم الزاني ما تقول ليش كلام ده ورغم ذلك أهل الكتاب يريدون أن نتحكموا بكتاب الله عز وجل قال ما مظلمتك قال قطعة أرض أخذه مني العباس فنظر عمر بن عبد العزيز للعباس فقال له ما تقول قال هذه قطعة أرض اكتتبها لي أبي الوليد فضممتها إلى أرضي فنظر إلى ما تقول قال له يا من هذه أرضي وأخذها مني العباس عنوى وأنا أريد كتاب الله برضو مصمم من يتحكم إيه إلى كتاب الله عز وجل يقول عمر ها حد عارف القصة رد عليه أرضه فكتاب الله أولى من كتاب الوليد رد عليه أرض فكتاب الله أولى من كتاب الوليد ورد عليه قطعة الأرض تخيل لما غير المسلمين يرون أهل الإسلام وهم يتعاملون بهذه الصفات كيف يكون حلهم؟ كيف يكون الحال وطبعا قصة على ابن أبي طالب وطالبها مشهورة جدا اللي هي قصة إيه؟ الدرع عمل ايه في الدرع قال انها درعي ايه اللي حصل مع يهود طبعا مع اليهود فعليه كل درعي واليهودي كل درعي ايه اللي حصل بقى من علي بن ابي طالب قدام الارض ده وقف القاضي ومين علي بن ابي طالب امير المؤمنين يا اخي القاضي حتى يقضي هذا اليهودي وبعدين ويأخذ اليهودي الايه الدرع فيرضى, عم... فيرضى عليه رضا الله عنه ضاب قضاء مين؟ صراف يتعجب اليهودين هو ده الإسلام. ده الإسلام ده الإسلام الذي ضاع بين أهله للأسف شديد الإسلام الذي ضاع بين أهله والقصص كثير وكثير وأنا قلت أكثر مرة أتحدى أن يأتي رجل ويقول أن هناك رجل غير مسلم ظلم في دار الإسلام والمسلم أتحدى وفي كل قوة على مر الأصور والقرون للأسف هم طبعا بيقولوا على الدولة الدينية أنها دولة ظالمة لأنهم نظروا المين للكنيسة نظر الكنيسة والتعسف الذي كان فيه البابوات في الكنائس طبعا الشياء يعني تشيب لها الرؤوس وتقشعر منها الأبدان التي فعلها القسوة والرهبان بالنصارى بل وبالمسلمين في الأندلس لما كانوا يأخذون المسلم ويجبرونه على دخول في النصرانية وبعد ما يدخل في النصرانية يقتلوه يقتلوه وطبعا تعرفين ان قصص صليبيين مع اهل الاسلام على مر صرور القصوة والقرون ترى ان فعلا, فعلا يشتاطون غيظا من اسم الاسلام والمسلمين والأسف يعني في فترات بتأتي ضعف على الأمة ولكن نقول ان دين الاسلام لا ولن يموت دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جميع فلا ولن يموت إن مرضت هذه الأمة ولكنها لا ولن تموت وسرعان ما تفيق من غفلتها سرعان لما حدث سقوط بغداد المدوي سرعان ما عاد المسلمون بأدراجهم إلى الله تبارك وتعالى واقفوا ضد هذا الزحف التتري وكتب الله عز وجل النصر لقطز عليهم في معركة حينجلوت التي أصبحت مدوية في سماء الإسلام وكان السبب في ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله كان يقوي شوكة المسلمين وكان أمرهم يحثهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وطبعا في حاجات كثيرة حدثت لهذه الأمة يعني مثلا المرأة التي تسمى إيزابيل إيزابيل هذه تسمى في التاريخ بصاحبة القميص العطيق صاحبة القميص العتيق هذه المرأة أقسمت بالله ألا تخلع قميصها إلا إذا أسقطت دولة الخلافة الإسلامية في الأندلس وفعلا هذه المرأة جمعت كل الصليبيين وجمعت كل قادة الصليبيين تحت راية واحدة وهذه المرأة رهنت جميع ما تملك من جوهرات وما تملك وصنعت جيشا صنعت جيشا جرارا وهذه المرأة كانت تجبر آخر ملوك الدولة دولة الأندلس واب عبد الله الصغير كانت تجبره على دفع جزية سنوية الف دينار كل سنة يدفع مسلم ويدفع لها كنصرانية جزية سنوية وأخذت ابنه رهينة حتى يسلمها مفاتيح باية ديار الأندلس شوف جلست سنوات وسنوات تلبس قميصا لا تخلعه هذه المرأة من شدة حقدها على الإسلام المسلمين أنها كانت تخرج المسلمين بعد دفنهم في قبورهم وتحرقهم بالنار من شدة غيظها من الإسلام المسلمين وهذه امرأة صنعت لهم أمة هذه امرأة صنعت لهم أمة وجلد مائير التي بنت إسرائيل امرأة هنغوريون رئيس الوزراء الإسرائيل يقول سيسطر التاريخ أن الذي بنى دولة إسرائيل امرأة وهي الرجل الوحيد في إسرائيل شوف بيفتخر ويعتز بذلك أن الذي بنى إسرائيل امرأة هذه المرأة دخلت ذهبت دور أمريكا وأوروبا وما ذلك واتت من هناك بأموال طائلة حتى تبني دولة دولة إسرائيل كل دليل عشانك انت انت المقصود المسلم ولو شفت اليهود بيربع أولادهم ازاي انا قرأت لحس غريب جدا اليهود لما بيعودوا مع أولادهم على مقاوائد الطعام بيحطوا أسلحة طفل صغير سلاح يقول له ده انشيلهولك عشان ما تكبر ليه يقول له تقتل المسلمين لأن المسلمين دول جبابرة وإحنا شعب الله المختار وشعب مستضعف فلا بد إن يكون إيه قوة ضد هؤلاء فبربيع الحقد والغل ضد الإسلام والمسلمين من الصغر ولذلك قلما تجد أن يهوديا يسلم قلة وإن كان يعني من حوالي 3-4 سنين رأيت ضابط في المساد الإسرائيلي وهي امرأة ضابطة في المساد الإسرائيلي أسلمت وأشرت إسلامها وعملت درجة جديدة جدا وطبعا هي أسلمت بسبب سلوكيات بعض الشيوخ هناك سلوكيات من سلوكياته أسلمت لله تبارك وتعالى لو أمن بي عشرة من اليهود لا آمنا بيه لا باليهود ما أزجر ما أعرفه ومرأة اسمها يفون رودلي يفون رودلي هذه المرأة أشهر صحفيه بريطانية على مستوى العالم هذه المرأة أسلمت بسبب سلوك. هذه كانت رايحة في أفغانستان تعمل تقارير على الأفغان. وطبعا دخلت تقول دخلت إلى أفغانستان وأنا أتى النقاب طبعا مستستر في. المهمة أبط عليها هي وحداشر صحفي. فأجلسوها في غرفة. فكانت هذه المرأة تقول كنت ليل نهار أسب في المسلمين. وأعزكم الله تبصق عليهم. فتقول بعد ستة ايام دخل شيخ عليه وقار جلس معها هو يكلمها بتبسط في وجهه وتصب بافظع الالفاظ حتى ان سائر الصحفيين قالوا بطريقتك ديت احنا ممكن كلنا نقتل والمسلمين اصلا ما عندهمش هم رحيمين زي يقولوا مسلمين قتلة فكانت بتصور صورانشد جدا فبتقول كلمني الشيخ ومما لفت انتباهي انه ما نظر الي نظره يعني كل تأملاته كانت في سقف الغرفة في الجرين الغرفة وما نظر إليه نظرة فقال لها يعني ما تريدنا يطلعنا عاوز أمشي من هنا قال لها تمشي إن شاء الله ولكن أنا في شرط أشترطه عليك عشان أمشيك من هنا قلت له شرط إيه قال لها أن أنت تقرأي القرآن بتاعنا اللي أن أنت جاية تعملين تقرأ عن هنا أقرأي القرآن فتقول حتى أفدي نفسي من القتل فوفقته قلت نعم سأقرأ بس أما حاجة مشيني من هنا تقول خمس 5000 قلنا خلاص ده محمد محيد فبعد 11 يوم خرجت دول وجاء طبعا هؤلاء ووضعونا في سياره قلنا بس السياره ملغمه هتنفجر بينا ما خلاص ما المسلمين ده قتله ما هو ده الإعلام اللي بيصور المسلم في النقاتل اللي انتوا ما تعرفوش اخواننا ان انا فوجئت ان في اهل فترة في زماننا زماننا مع انتشار العلم في ناس كثيره جدا لا تعرف شيئا عن الاسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المسلمين اصلا كثير جداً كثير والله ولذلك أول ما يسمع نساء يقول له أي إسلام وهو فيه دين في الأرض اسمه إسلام يقول له آه رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول له محمد؟ ما يعرفش فبتيجي أحياناً مصائب تنزل المصيبة دي بقى بتكشف حقيقة هذا الدين ونحن نايمين الحمد لله نحن نايمين في بيوتنا يعني ضرب البرج التجارة العالمي دوت بغض النظر من اللي عمله بسببه أسلم مئات الألوف ليه لأنهما كانوا يسمعون عن الإسلام ولا يعلمون شيء عن الإسلام فلما ضرب البرج التجاري العالمي بيه اللي حصل بدأوا يقولوا الإسلام والتطرف الإسلام والتطرف الإسلام والإرهاب بدأ الناس يكرأ عن الإسلام فأسلم شوف من حفر حفرة لأخي <تصفيق> <تصفيق> اه دعاية مجانية للإسلام فالصحفية دي تقول ففجئت فعلا أطلق صراحنا طبعا هي بتجري بقى بجنون يعني خلاص ده ما هو كان هيعملوا فيها البدع تقول فانصرفت وجلست سنة وثلاث أشهر فتذكرت الوعد تذكرت ايه الوعد اللي خدته تقول فتذكرت الوعد فأتيته بالمصحف وقرأت فيه فشرح الله صدر الإسلام هذه المرأة يا أخواننا وقفة للقضية الفلسطينية أكثر من كثير من علماء الأمة، هذه المرأة إلى الآن وزابت إلى فلسطين عن طريق البحر وعن طريق البر مرتين لفلسطين لتنصر القضية الفلسطينية، وهذه المرأة من شدة جرأتها بتخذ تصريح من ال رؤساء بريطانيا اسمه إمبراطور بريطانيا اسمه إمبراطور صح؟ الملك الملك بريطانيا بتعمل. تأخذ تصريح للمظاهرات وتقولوا ما في المكان الفلاني كمان تختار المكان اللي تظهر فيه مرام زلك بيسمحه لها لأنها مشهورة جدا ومعروفة تقول بقى آخر كلامها قالت وأنا أريد أن أدخل فلسطين عن طريق الجو في المرة القادمة وسيكون عن طريق مصر إن شاء الله وخلب تعالي ما عشان إحنا في مصر يعني هتيجي تقابلني إن شاء الله الشاهد إن, ان بالسلوك يا اخوانا دخلت هذه المرة فين الاسلام فهنا سلوك الجار مع جاره دي قضايا للأسف شديد فقدناها الجار مع الجار فيش ود فيش طراحه ما فيش تعاطف من الممكن ان الجار يمرض شهورا بل من الممكن ان يموت الجار ولا تعرف اسمه تعرفش ده؟ وكان ساكن معك مثلا في نفس المكان الذي تذكر فيه ودي مصيبة مصيبة من أعظم المصائب طبعا إخواننا الجار له حقوق وواجبات لا سيمة لو كان كافر أو فاسق له حقوق وواجبات إيه حق الكافر أو الفاسق أن أنت تدعو إلى الإسلام تدعوه إن لم تستطع بلسانك فبسلوكك بسلوكك مع هذا الجار عسى الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر الإسلام بك قضية لا أقول طبعا بأن نحن نختلط معه وأن نحن يعني نواده ونحن بقى يعني نتبادل الحب والإخاء فيما بيننا لا في بر والقصط البر والقصط بخلاف الحب والمودة البر والقصط تتعامل معه بالعدل والإحسان وتحسن إليه تحسن إليه أما المودة والمحبة هذا من الولاء للكفار الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه ودي أيضا قضية اختلطت على كثير من المسلمين اختلطت فيها الأمور وأن كثير من الناس ما يعرفوش عقيدة الولاء والبراء عقيدة البراء انطمست معالمها للأسف شديد بسبب غياب الدين عند كثير من المسلمين فطرى يتودد إلى الكفار إلى, النهود إلى النصارى بلاش يقول لأن النصارى لا يرمش عندنا إلى النصارى يتودد إليهم وتقرب إليهم يهنئهم بعيادهم ويفعل معهم كل شيء حسن مر ذلك لو جنب واحد سني من الممكن أنه يرمي عن قوس واحدة مش شو بيحصل؟ بيحصل بيحصل أشياء كثيرة الله العفو والعافية فالبر والقسط بخلاف المحبة والمودة ولكن له حقوق عليك أن أنت لا تؤذي تعامل معه بالإحسان وإن مرض وطمعت في إسلامه تذهب وتعوده وهو مريض إن كنت تطمع في إسلامه أما تزوره وهو مريض مطلقا لا كزيارة زيارة مريض؟ لا. أما إن كنت تطمع في إسلام والدليل أن وسلم ذهب إلى الغلام اليهودي وهو يحتضر فقال له يا غلام كل لا إله إلا الله شوف الهداية بقى هنا نحن نسألين رجل مت هو ساجد وما كانش يصلي شوف هنا الهداية فين عند الموت ها. قال إيه كل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله رسول الله أمات فخرج نسلا ضاحكا مستبشرا ويقول الحمد لله الذي أذ... الذي أخرجه بي من النار الحمد لله الذي أخرجه بي من النار فإن كان همك ذلك ففعل إن استطعت أن تزوره من باب ننتا إن تدعو الإسلام لا بأس بذلك وطبعا حفظ الجار يا من كمال الإيمان حفظ الجار من كمال الإيمان ولذلك كان أهل جاهلية يحافظون على الجي على الجيران يحافظون على الجيران وكان هذا من شام أخلاقهم مع إنهم كان فيهم أخلاق مرضولة ولكن كان فيهم أخلاق حميدة ولذلك أقرها الإسلام الأخلاق المحمودة في الجاهلية أقرها الإسلام لقد أسلمت على ما أسلمت من خير لقد أسلمت على ما أسلمت من خير كما ذكرنا هذا الحديث من قبل ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من لم يأمن جاره بوائقه نفى الإيمان هنا نفي إيه كمال ولا صحه نفي كمال نفي كمال, نفي كمال. يعني هو لا يكفر بذلك لا يكفر بذلك ولكن كما تعلمون أن الإيمان يزيده وينقص يزيده بالطاعة وينقصه بالمعصية فهذا إيمانه نقص بسبب أنه يؤذي جاره مثلا وتخيل أن هذه المرأة صوامة هو تصوم النهار وتقوم الليل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها تؤذي جيران لم ينفع عملها والعياذ بالله شوف مع انه ده كمال ده كمال الايمان صح؟ العمل ده كمال الايمان والصيام و... و... والقيام وما شابه ذلك نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بسبب اذيه الايه؟ الجيران. طبعا هذا لتعلم فضل الجار عليك تعلم فضله. وأن الله تبارك وتعالى يعني بينا في كتابه أن البر يكون مع الجار القربة, القربة أو الجار ذي والجار الجنوب. وذكر أيضا في الحديث رقم 75 عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو أو ليصمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الإحسان هنا معنى إيه أخوانا؟ إحسان بكل ما تحمله المعنى الكلمة المعاني البر العدل الانصاف ها؟ الإحسان إليه الكلمة الطيبة أن تكون هاشا بشا في وجهه الإحسان إليه بالأمر معروف النعام منكر إحسان إليه بالنصيحة تنصحه الله تورك وتعالى الدين النصيحة وطبعا جعل الإيمان بالله واليوم الآخر الإحسان إلى الجار من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والحديث برضه في المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا أو قيل وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة يعني لو جلق ضيف ضيفته ايه يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام يعني ضيفة تصل لثلاث ايام بعد كده بعد ثلاثة ايام بيكون ايه صدقة منك عليه وهو المفروض ما يكون ضيف ايه يعني أخرج ثلاث ياما عشان لما تيجي عندي أخرج ثلاث ياما بعد ثلاث ياما أقولك مع التركش ده إن حصل يعني وده طبعا برضو سنة مفقودة بسنة مفقودة مش موجودة أصلا فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه طبعا إخوانا الضيف الأصل أنت تكون يعني من أكرم الناس مع الضيف ولذلك أنا بيعجبني التعبير بلفظ هذا هو الذوق الرفيع التعامل مع الجيران ذوق رفيع التعامل وإكرام الضيف ذوق رفيع أنت بتأتي الأحسن مع عندك للضيف وتكون سعيد مش بتتألم وقلبك يتعثر ألماً وندماً أنت عطت له مثلاً عديم الشرف مثلاً عارفين عديم الشرف ها؟ البخيل اللي أزم الراجل على الديك الرومي والملوخية كان حط الملوخية يقول له كل من الشريف كل من الشريف تاني نفسه يأكل من الرومي الروم لا. فهو إرفه كل من الشريفة كل من الشريفة قال له يا عم خلاص تب ناكل بقى من عديم الشرف هو نفسه من دقي له مش عارف والتاني عمال يأكله ملوخية لغاية خالص. ما زحلقه خالص هو بقى عام النفسه بتظاهر بالاية؟ بالكرم عام النفسه بتظاهر بالكرم فحطهوله عشان يزيل يزل أنفاسه <تصفيق> له أنفاسه بيه فالأطل في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرم الضيافة كان ماذا يصدع النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام لما قدم إيه؟ عجلا حنيذا شوف وقدمه للضيوفان إبراهيم عليه السلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبب بيت القصيد كما يقال يا رسول الله يعني لما ذهب لي عقبة بن عامر وقال ايه أوصني قال امسك عليك لسانك ولا بيت كبك على خطيئتك إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه أكثر خطايا ابن آدم في لسانه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له هذا أمر تقوله أنت أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه ويا معاذ ثكلتك كأمك وهل يكب الناس على منخرهم في النار إلا حصائد السناتهم ولذلك العلماء اختلفوا فيما بينهم هل الكلام بالخير أفضل أم السكوت فقالوا أن الكلام بالخير أفضل في موطنه والسكوت أفضل على الإطلاق بمعنى مش على الإطلاق يعني في غير موطن الخير بمعنى أنت لو مش هتقول خير اسكت لو مش تكلم بالخير اسكت وهذا هو الفرق بيننا وبين استلف كان أحدهم يعد له الكلمة من الأسبوع للأسبوع أو من الجمعة إلى الجمعة الكلمة الوحية زي ما قلت ما كانوش بيحرقوا كلام على الفضو على المليان لا يعني كانت أوقاتهم كلها لله تبارك وتعالى ولذلك كان أحدهم لما يأتي بعض الناس ويبدأ يتكلم معاه كان ينشغل بأمور الدنيا بأمور الأخيرة وهو معهم بجسده زي ابن الجوز مثلا كان بيأتي الأصحاب بيضيع وقته بيعد يتكلمه ويصدره ويعمله هو يقول فاخترته بري الأقلام وتقطيع الأوراق وهم جلوس يعني عشان يستفيد من إيه من وقتها مش بيخوض مع الخائضين لا ما كانوش بيضيع وقت. وقت في طاعة الله سبحانه وتعالى واللسان يا إخواننا ترجمان الجنان ترجمان ما في القلب ولذلك انت جرب إذا كان إيمانك في زيادة ترى نفسك لا تخوض مع الخائضين تخاف على نفسك أن يزل لسانك لأن يتكلم كلمة تسخط الله تبارك وتعالى عليك، وإذا نقص الإيمان تشعر من اللسان وكذلك الجوارح كلها فالجوارح كلها هي جنود لهذا الملك اللي هو القلب فلو صلح القلب صلحت الجوارح انظر لكل الجوارح لو فعلت أي جارحة فعلا مشينا فعلا أنه بسبب مرض في هذا القلب وأن الإيمان نقص منهم ولذلك ترى أن المؤمن يحفظ نفسه في الفتن لا يخوض معه الخائضين، ولا زل لسانه كلام يسخط الله تبارك تعالى عليه، لأن بكلمات تدك حصن بكلمات، وتهدم بيوت بكلمات، إنما هي إيه شجرات مجتثات لا أصل لها ولا قرار لها، وكذلك بكلمات تنشر الفضائل في الأمر معروف أن المنكر دعوة الله سبحانه وتعالى هذه النصيحة تنشر الفضائل بكلمات. ولذلك إذا أردت أن تزن نفسك وأن تزن إيمان نفسك في الفتنة عد لنفسك الكلام الذي تتكلم به حينها تعرف أن إيمانك في زدان في نقصان جربتوا حاجة زي كده في وسط الفتن اللسان ده بيعمل إيه؟ في أعراض المسلمين ولذلك كان يقول بعض السلف لسانك سبعك بين لحيك لسانك سبعك بين لحيك. وطبعا الذي يخط في أعراض المسلمين اعلم أنه يحسن الظن بنفسه وسوء الظن بالأخرين. عمره ما يتكلم كده إلا أن يكون بيحسن الظن بنفسه زي لعل قلت لكم قبل ذلك زي الزهاد في غيبة بيسمى العلماء غيبة الزهاد وغيبة المتورعين بمعنى إيه تجد الرجل عابد ناسك ولما يذكر أمامه أحد بسوء يقول الحمد لله زي عفان دي بتبقى غيبة ولا مش غيبة دي غيبة. من تعريض يعرض بالكلام هذا تعريض يقول الحمد لله زي عفان وذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن الرجل لا يتحرز من أكل الربا ونقوع في الزنا واسترقة ولا يستطيع أن يمسك لسانه عن الخوض في أعلى المسلم من ممكن يكون فعلا على علم وعلى مينة وعنده يعني علم جم وعنده أدب رفيع ولكن من الممكن أن يزلي لسانه ويخوض في أعراض المسلمين لا هو عنده إحنا مش عاوزين ننفع عنه كل الأدب وعنده بعض الأدب أو في ظاهره أو في ظاهره إنه مؤدب يعني احنا يعني إحنا أمرنا أن نحترم أنفسنا وأن نطاق الله فيما لم يطاق لها فيهنا وأن نحسن إلى من أساء إلينا حتى أنه وأخطأ يعني ندع أمره الله تبارك وتعالى وأنا دايما أحب أن ألفظ الأنظار يا أخواننا أن لابد الكلام يكون فيه عدل وإنصاف لا تنتصر لنفسك لو انتصرت لنفسك فأعلم أنك مخزول أنت تنتصر للحق وأنت تدور مع الحق أين أنا دار وتكون معه أينما حل وإذا أردت أن تعرف الرجال فأعرض أقوالهم على الحق على الكتاب والسنة فالحق لا يعرف الرجال ولكن هم الذين يعرفون بالحق الحق ما تعرفش برجل لا الرجل هو اللي يتعرف بالحق ولذلك أي إنسان يتكلم أمامك زن كلامه بميزان الشرع انوافق على عين والرأس من خالف رد عليه قوله بس الأدب لا تتطاول وأحسن الظن به أنا من أغرض ما قرأت في حياتي وأتمنى أن أنا أشرح هذه الرسالة فيها كلام عن ضوابط الاختلاف عجبني جدا جدا جدا قلة باني اتكلم بهذه الطريقة ونقل نقلات عن شيخ الاسلام ثانية رحمه الله بيتكلم فيها عن مثلا الامام الغزالي او مثلا الرازي الفخر رازي شيخ الاسلام اصلا راضد على الفخر الرازي في احد كتبه راضد كتاب مجلدات وردود كلها من اقوى ما يقوم بظل ميه قوية جدا وانت عارف يعتذر للفخر راضي بايه فخرز من رؤس مين المتكلمين يعتذر يقول انه ما كان يقصد بكلامي هذا ما يعتقده انا عاوز برأه ان هو الاعتقاد اللي عنده ده هو ما يصلوش لانه يعتقد انه على الحق فقال هذا الكلام بناء على اعتقاده هو أنا معتقد أن حقا فيتكلم ولم يقصد الفقر حققت هذا الكلام قل لي بقى أي عدل وإيه انصاف تعال أنت تتناقش معين الوقت في أي قضايا من القضايا بمجرد كلمة بس تخالف هواك تبدأ إيه ترميني ده يقصد بها كذا ويقصد بها كذا ويقصد بها كذا وكأننا أمرنا أن نفتش عما في صدور الناس أمرنا أن ندخل في مواطنهم ومرنا أن نشق هذه القلوب ونعلم ما بداخلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامي أقتلته بعد ما يا أسامة؟ قال الرسول أنه قالها خشية السيف قال أشققت عن صدره إن لم نؤمر أن نفتش عما في صدور الناس فلنا الظاهر والله ما يتولى الصرائر أنت ليك ظاهري؟ حتى ليك كلام ولاكش تخلي بفعلي هو الصح أن فعلي يوافق قول أه بس أنت اللي يلزمك لفظي ملاكش تخلي بفعلي لأن من ممكن أن ننصحك بشيء أنا معملهوش وارد أنا مش وارد من الممكن يكون عندي عذر وانصحك به وانا لا اريد ان احرم نفسي من الاجر من داب من دل على خير الله مثل اجر فاعل فانا عوز عليه اللي انا مش قدر اعمله العذر فلا تلتفت الى فعل خذ بكلامي ولذلك علماء استلاف لما كانوا بيتنقشوا مع بعضهم البعض او مع المخالفين كان عنده عدل وانصف حتى مع المبتدع حتى كانت بدعته كافرة ومع ذلك شيخ السلم ثانية لما كانت نتكلم عن الخوارج أو الجهنية نحن لا نكفرهم ولا نكفرهم لأنهم عندنا جهال نكفروش ليه لأنهم عندنا جهال فهم معذورون بجهلهم لغاية ما نخيم عليهم الحجة حجة رسالية فهذا رجل كان فعلاً, فعلا عنده عدل وإنصاط لأبعد حد من الحدود وأنا أرى والله أعلم ان هذا بنتيجة العلم دائما ندى أن أحاول قضيرية لأن كلما تزداد في العلم كلما ازدادت في العلم رفعة وكلما قوية حجتك العلمية كلما خف عندك بعض الأمراض التي كانت أو كنت تتلبس بها في بداية الطلب زي التعصب مثلا عصبية المقيتة للشيخ المشايخ مثلا بعض الناس يقول لك هو ده الشيخ لا تأخذ إلا عنه ولا تأخذ إلا من هو العلماء كلهم عيال عليه وتعصب لشيخه والأستاذة ومدرسة ويأتي مثلا المدرس يقول ان الاصل ان التلميذ يكون بيناده الشيخ كلم ميت بيناده المغسل وهذا كلام الصفية طبعا احنا ممكن نقوله على سمجاز انت دع نفسك الشيخ يوجهك في بداية الايه الطلب ثم بعد ذلك المفروض لك انت اجتهدات وتجتهد حتى ترتقي في مراتب العلم فانا ارى والله اعلم ان العلم كلما قويت قوي المرء فيه كلما قل وخف عنده بعض الأمراض التي تصيبه في بداية الطلب كالعصبية المقيتة كالرياء كالعجب كالكبر مثلا عدم العدل والانصاف في الكلام مثلا تجدوا أنه عنده اعتدال في الحكم على الآخرين تجدوا أنه لا يغتاب كثيرا ولا يقع في النميمة تجدوا عنده عدل في كل شيء وهذا بسبب بركة العلم اللي العلم النافع والله معه Allah akbar, Allah بسم الله الفن الدراسات صلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه طيب يا اخواننا الصمت ابلغ من السكوت رسول الله فليقل خيرا أو ليصمت ولم يقل ليسكت ليصمت أبلغ لان هذا كلام انا يسلم هذا من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم نعم في ما في في اللي ولكن الصمت الغالب الصمت فليكن خيرا او ليصمت قالوا لأن الصمت ها, ها. لا مش عام قالوا ايه ها لا ده السكوت اللي وقفه من الكلام انما صمت يعني سكت مع القدره على الكلام فكانت أبلغ في المعنى سكت ها؟ ها؟ مع القدرة على الكلام بخلاف لو سكت عجزت الآلة لو عجزت الآلة يبقى سكت كأن تصب الخرص مصر فكان الصمت أبلغ من السكوت والله يعلم أي كتابة أنا وشكر اسم الضابط هو اسم الضابط ضبط حاجة كده بحاول أجيبولك إن شاء الله إن شاء الله هجيب لكم اسم الكتاب والمصنف إن شاء الله طال الحافظ في الفتح عند شرح لهذا الحديث هذا من جامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر قول إما خير إما شر وإما آيل إلى أحدهما أو تقول كلام إما يميل إلى الخير أو يميل إلى الشر فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال يدخل في كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيها ما يقول اليه اللي هي الايه تخير بالخير وما عدا ذلك مما هو شر أو يقول إلى الشر فامر عند اراده الخوض فيه بالصمت كل ما يكون شرا كلام شر أو يقول الى شر امر فيه بالسكوت عندهم تسكت اول ما تشعر ان لسانك هيزلف بكلمة فيها شر تمسك عليه لسانك طبعا اخواننا من الاحسان الى الجار هو فيه اثر عن عبد الله بن عمر يعني اقوله فقط من, من باب الاستئناس يعني يقول عن عبد الله بن عمرو حديث سرقم 78 أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي هذا المبقى الإحسان إلى الجار كان جاره يهودي لما ذبحت شاة قل له إيه أهديت لجارنا اليهودي اديت له أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه حتى الاحسن لمن أخوانا باليهود مع أنه لا يرق فيك إلا ولا ولا ذنبه ولكن الدين المعاملة تحسن إليه عسى أن يهديه الله تبارك وتعالى واشح صدره للإسلام باب رقم 49 بابه يهدى إلى أقربهم بابا حديث رقم 79 عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابه في قرين أقرب باب لي تهديله طبعا أقرب باب لي أخوانا لأن يعني أقرب ده أقرب واحد لك يرى كل ما يدخل عليك يعني زي أعدك في الطريق كده شايف كل حاجة دخله فأنت لما تعطيه نفسه لا تطوق لذلك أو لهذا الأمر لا يتشرف له فممكن يكون حسود مثلا أو عائد يوم خبطة خبطة يضع عليك أنت طبعا من الممكن أن يكون في جار سوء يتبطقي شره يتبطقي السوء هذا الجار بالإحسان إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد لمن اتقى لفحشه أو اطلقى لشره فليه إن الله سلم هنا دلها على أنها تهدي لمن أقرب واحد فيهم أقرب باب لها اهدي اليه لان كما قلت ان الجار القريب جدا هو الذي يرى ما يدخل عليك خلاف الجار البعيد من الممكن ان يكون فقير وتتشوف نفسه لذلك فيقع في نفسه اشياء فلولا ان تعطيه تهاديه وهنا في طبعا السؤال قبل العمل يعني العلم قبل العمل تعرضت أن تعرف الحكم إيه؟ الشرعي. قبل أن تعمل. وهذا ما عليه ما خلاف ما عليه كثير من الناس. يعمل العمل ثم يسأل. ما فعلته جائز أم بعد ما فيه؟ والأول أن الإنسان يسأل. يسأل أولاً. ثم بعد ذلك يعمل بما علم. حديث باب الباب رقم 51 باب من أغلق الباب على الجار. حديث رقم 81 عن, عبد... عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه, ودرهمه من أخيه المسلم من أحق الناس بالدرهم والدينار أخوك المسلم من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم من اللي بقول يا عبد الله بن عمر، يعني وكأنه أدرك زمنين الزمن الأول، ها؟ والزمن اللي هو فيه، ده عبد الله بن عمر اللي في القرون الخيرية، كان من أكثر الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل قد أت علينا زمان أو قال حين ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني أنت كده ممكن تمد يدك في جيب اللي جنبك دلوقتي وتاخد منه نجيبه هيو موضوع ليك رزول. على إيدك رزول لك زمان الأمور دي كانت لأن في كان في إخاء. وكان في معنى للإخوان الإيمانية في معنى. وهؤلاء عاشوا هذه الفترات التي فعلا إحنا نفتقد إليها الآن. نفتقد إليها مثل هذه المعاني. شوف يقول ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخي المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. كم من جار؟ كم من جار يتعلق به؟ بجار يوم القيامة. يعني يمسكهم يقف، يوقفهم. يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه. يعني الجار هاتي يمسك جاره يوم القيامة. يقول له يا رب هذا أغلقاه بابه دوني، فمنع معروفه. طبعاً أظن عبد الله بن عمر يعني لو أتى في زماننا، يجلسكته، <تصفيق> طبعاً بأي شيء يحكم علينا بالاعدام شرقياً، بالسجن المؤبد، اللهم استعذ. المال العطاء، موسى. للأشياء دي يعني أنت ما توزيه، تطعمه، تكسوه، إن كنت تملك طبعا وهو فقير، فإذا من باب الإنسان أسير الإحسان، فلعل دعوة دعوة منه تصيبك، دعوة تصيبك، يدعو الله تبارك وتعالى لك، يعني والله يا أخوان نحن محرومين من أجور كتير، قول كتيرة جداً، أشياء كثيرة بتضيع مننا لأن للأسف زي ما قلت إن ضياع العلم وان الجهل. سمع الرئيس في في موسط الأمة من ضعف وزل وهوان والله لنسف الشريط باب رقم 52 الباب لا يشبع دون جاله حديث رقم 82 عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وراره جائع نفع عنه أيضا إيه؟ الإيمان هنا نفي, إيه؟ نفي كمال الإيمان وليس أصل, إيه؟ وليس أصل الإيمان طبعا معروف أن الإيمان يزيد وينقص. لو زاد الإيمان هتهتم بغيرك لو قل الإيمان لا تهتم لا بنفسك ولا بغيرك بابو. باب رقم تاتة خمسين بابه يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران يعني إذا طبخ مرقا يعمل يزود له عشان يعطي الجيران أبي ذر قال أصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أمثلا أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة وفي رواية بلغض يا, يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعهد جيرانك أو اقسم في جيرانك طبعا عندي وصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمين لأبو ذر رضي الله عنه أرضاه إن يعمل إيه إذا طلق مرقا أن يكثر منها إيه حتى وز على الجيران لأن الجار له فضل عليك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد والى ال واله وصحبه وسلم اسم